بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظهرون منهم من نسائهم ما هم أماتهم إن أماتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفوه الغفور والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل فتحرير رقبة من قبل أي تماس؟ ذلكم ترعون به، والله بما تعملون قدير. فمن لم يبذل تصيع شهرين متتابعين من قبل أي تماس؟ فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا.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 ما يكون من نجوى ثلاثة لله ورابعهم ولا خمسة لله وسادسهم ولا خمسة لله وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا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 ك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون ويقولون في أنفسهم لولا لا الله بما يقول حسبهم جهنم يصلونها فبيس المصير يا أيها الذين آمنوا فَإِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالِإِثْمِ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ الَّذِينَ يُنَاجُونَ بِهِ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَتَنَاجَوْنَ بِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ ليحذن الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ شَيْئًا وليس بضارم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس تفسحوا يفسح الله لكم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 ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتموا أن تقدموا بين يدين جواكم صدقات فإن لم تحعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيع الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قلب غضبا الله عليهم ماهم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعده الله لهم عذابا شديدا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 أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحاذون الله ورسوله أولئك في لذلين كتب الله لأغلبا أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يوم نبي الله وليوم الآخر يادون يادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم في قلوبه مليمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات ويدخلهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ومضوا عنه أولئك حزب الله أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ